بسم الله الرحمن والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إل كل نفس لما عليها حافظ فالينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن